بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات غير إن ماتوا أدون بصادق وإن الدين نواكق والسماء كُلٌّ فِي قَوْلٍ مُخْتَلِفِ يَوْمَ فَكُونَ رُجْمَانَ أُفِكْ الذين هم في غمرة انسع اجلوا What, What? What feel? Huh? <laughs> of iru o يد ما يرجو وعبيد In م كانوا قليلا من الليل ما يهجب وفي امواج الهم كل السايدي والمحرور وفيلا جوز قالوا كذلك قال خطبكم أيها المرسلون قالوا وننا ذا <تصفيق> وفي عاد إذ أرسلنا عليهم مريح العقيم ما تبار من شيء أتى على في ثمود الضيل لهم تمتعوا حتى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين But What's... Blah, blah, blah. को قَدْ كَلَّهُ اللَّهُ النَّائِي